عليهم ولا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 ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولا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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر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 Ihdiri al-sirat al-mustaqim, siratul-lazin غير al-mardub alaihim waladzalin.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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينقلون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 من أهل الكتاب أمته قائمة يترن آيات الله يترن آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون يَخْرُ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْيُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ أَكْبَر